التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاموا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين قضوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربهم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 يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوسق وساقه أحدا يا أَيَّتُهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضِيَةً مرضية فادخري في عبادي وادخري جنتي